أحشرُ الَّينَ ظَلَموا وَأَزْواجَم وَمَا كانَوا يَعبُدُون وَمَا كانَوا يَعبُدونَ مِذُون اللهِ فَهدُهُم إ صِراطِجَحيِيم وَقِفُوهُم إِهُم مَسْأُولون مَا لَكُمْ ل تَنَ صَرون بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ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 فِي لا ذا بِ مُتَركُون إِ كَذَالِكَ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 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قرين يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَأَى فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنَّكِ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم إن الفوز العظيم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 فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فإنكم تأكلون منها فإنهم لآكلون منها فبالقول فإنكم لآكلون منها إِهُم لكلودَ بِ فَإِنهُم لآكِلونَ بِه ہوں لهم عليها لشوبا من حبيب ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين